قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُصَّ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ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 وَنَحْنُ صبَةٌ إ أَبََ لَ فِي ضَلَلٍِ مُبد حُقتُلُ يُوسُ فَأَوِطَرَحهُ أَغضَ يَخلُ لَكُمْ وَجههُ أَبكُمْ وَتَكُ وَتَكُُ مِم بَعضِهِ قَوْمَ صَالِحِ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 قال يَ أَذَن مَ لَكَ لا تَأننَّا عَ يُوسُفَ وَإِنَّ لَهُ لَناَا صِحود أََْرسِلهُ معَنَا غدَي يَثَعويَلعب وَإِنَّ لَهُ لَحافِظُود قال انني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه حافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة ان إذا لخاسرون